في كتاب الزبور نعتك يتلى وبلوح التوراة وصفك يملى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في كتاب الزبور نعتك يتلى وبلوح التوراة وبلوح التوراة وصفك يملك وبنص الانجيل قد صح نقلا ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قوم غابك الأنبياء صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كتاب الزبور نعتك يتلى وبلوح التوراة وصفك يملك وبنص الإنجيل قد صح نقلك ما مضت فترة من الرسل الا بشرت قوم بك الأنبياء صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لك وجه حق الصباح وضيء صلى الله عليه لك وجه حق الصباح تئت الشر فالوجود مجيء انت بدر من الكسوف بريء ومحيا كالشمس منك مضيء اسفره العلم ليله غراء صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم نجم بدر بدا بطالع السعد فاستوى الليل والنهار بوقت هل علمتم ما ليله القدر عندي ليله المولد التي كان للدين سرور بيومه صلى الله على سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم نجم بدر بدا بطالع سعد فاستوى الليل والنهار بوقدي هل علمتم ما ليله القدر عندي ليلة المولد التي كان للدين سرور بيومه وازدغاء يوم نالت بوضع ابنة وفب من فخار مالتنا اله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء وتوالت بشرى الغواتف بأنقد ولد المصطفى وحق الغناء والصلاه والسلام عليك يا من عظمك الله والصلاه والسلام عليك يا من عظمك الله والصلاه والسلام عليك يا من الله والصلاه والسلام عليك, الله الصلاة والسلام عليك, الله الصلاة والسلام عليك رسول الله الصلاة والسلام عليك حبيب الله الصلاة والسلام عليك, خلق الصلاة والسلام عليك أول خلق الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الرسل والصلاة والسلام عليكم يا نبي الله اشبعينا فاتحة سلام الله الله, الله سبحان من ذكره عز لذكيره ذهو الجلي سلامه الله الله, الله نحن العبيد له في ذكره شارب انا وفخ ومخ العبد مولاه سبحان من ذكره وعز لذكره فهو الجليل مجلس الله الله الله وكل شينا <تصفيق> يا مرابيغي راجياك في القلب مولاه سبحان الصباحه عز اللي بكيري ما بقول الله الله اذا جت ما والله بقشاتنا إذكر يا زاكي معنا فدي والله ما أينما بنا في ذكرى سبحان مولانا الواحد الواحد يا الوتر، اي مولانا الوحيد الوتر، الوتري الله او يا حصري يا جل عن حصري طح وعمنا شودا طح فضلا وطائدا فاقوم بالشكر له مدى لعمري فاقوم بالشكر له مدى داو بنيك تنشر يا هوى بالصدق والصبر اه يا نضاي خوار بهدش دولي بخير يا هوى بالصدق والصبر اه يا نضاي نرشده للخير خيري الله هو من بينا يا فؤاد عن غيري اغنى ويا حضري بشري ولاي بغات بخلينا كنا بالخصاب النصري الله أعطانا إيماناً بالحشر والنشر من شاننا وانا بالخصاب النصري أعطانا إيماناً بالحشر والنشر الله يهدى له من الله سلامنا الأسلام وعليه الهره وصحبه الهره وعليه الهره وصحبه الهره سبحانه مولانا الوحيد الوجري الله حزانه الحسانه يجل عن حصري الله سبحانه بيدي الوتري اتريني اولاده عسى يدي اللعس حسن انا الله الله الله الله الله الله <أكلك> كان لي قلب بجوار الحين. الله الله الله الله الله الله, الله, الله, الله كان لي قلب لدي قلب من جواهر خيمه الله الله الله وا مين غل علي يا سيد النبي كن لي قلب من جواهر الله I see me it ففي غيانا يعود البيت حي يا ربي بهم وبآبئمي عجل بالنصر وبالخرجي يا ربي بهم وبآبئمي عجل بالنصر وبالفرج يا خالقنا يا رازقنا قد ضاق الحبل على العدد يا رب بيمر وبيدهم عجل بالنصر وبالفرج رب لقاها لا تخير امل رب لقاها لا جسمي دواء من نسائك جسمي دواء من نسائك عملي جد راحبنا بالعفو عفو لنا جد راحبنا من عفو لنا, من لنا وعطرة ختام الرسول الفان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين افضل الصلاه والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك ثبتنا على ما يرضيك وجدنا يا مولانا مما يرضيك وابدنا عن معاصيك اللهم تقبل منا من حفلا هذا واجعله في حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا من محبه النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا يا مولانا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا حي يا قيوم برحمتك أن استغيث اصلح لنا شاننا كله اللهم اصلح لنا الكرب والشدائد عن امه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أم امدن فضلك علينا وجعلنا من الشاكرين اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والرباب الحقوق علينا ولمن كان سببا في هذا الحفل المبارك ورحمة رحم كافة المسلمين اجمعين سبحان ربك رب من عما يصفون والسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام عليك يا من عظمتك الله الصلاه والسلام عليك يا من أعظمك الله والسلام عليك يا من الله salat wa assalam <tied>